بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد